أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدو حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله نني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى ذا أجل مسمى يمتعكم متاعا حسنا إلى ذا أجل مسمى ويؤتى كل الذي فضل فضلا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 وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبل وكم ليبل وكم أيكم أحسن عمل ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن هذا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 ولئن أذقنا الإنسان مننا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يأوس كفور ولئن أذقناه نعمة أبعد ضرا أمسته لا يقول النذابس عني إنه لفرح تخور الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير فلعل لك تارك بعض ما يوحى اليك وضائقم به صدرك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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك, أولئك أَصْحَابُ الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون وَلقد ارسلنا نوحا الى قومه انني لكم نذير مبين الا تعبدون الا الله انني اخاف عليكم عذاب يوما اليم فقال الملؤ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك تتبعك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 ولكنني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تنكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب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 قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدناها إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا يذنفعكم نصحين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 قال يا قوم أريتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني فمن ينصرني من الله إن عصيته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 جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفا قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها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 قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا نوح إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد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 أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوف المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تبخس الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إذن.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 إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخر إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه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 ما يعبدها اولاء ما يعبدون الا كما يعبد آباؤهم من قبل واننا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه وَبِمَا تَعْمَلُونَ مَصِيرٌ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ أَتُمَلاتُمْ صَرْصُونَ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ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 إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون